و أ ع ا ن ه عليه قومنا خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا ا ت ا ط ي ر الاولين اكتبها ت فهي تملى عليه بكره واصيلا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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا و د ع و ا ثبورا كثيرا و ل ذلك خ ي ر ن م ج ن ة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء كان على ربك على ويوم ع د ا مسؤولا و نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم و آ ب ا ء ه م حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 وعادا وثمودا و أ ص ح ا ب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له ل م ث ا ل وكلا دبرنا تكبيرا و ل ق د ت و على ا ل ق ر ي ة التي أ م ط ر ت مطر س و افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا هزءا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا على الهتنا لولا انصدرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا أ ر أ ي ت من ا ت غ ذ إ ل ه ه هواه أ ف أ ن ت تكون عليه وكيلا أ م تحسب أ ن أ ك ث ر ه م يسمعون أ و يعقلون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 وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا مبشرا ونذيرا قل ما أ س ا ل ك م عليه من اجر الا من شاء يتخذ إ ل ى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت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 واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان اسجد لما تامونا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 وكان ل م يُثْرِفُوا وَلَمْ يُقْتِرُوا بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الهنا اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب و آ م ل وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 والذين إ ذ ا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخزوا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ق ر ة أ ع ي ن وجعلنا للمتقين اماما أولا يجزون ا ل غ ر ف ة بما صدروا ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها ح س ن ة مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون ن ز ا م ا